ما فهم في السماوات وما في الأرض يعلو الله من شأن من كان له هو الذي سلم في ليه على عجل إن الله حاذ نعم القرآن من الله سبحانه وتعالى يذكر أشياء تعطي أن الله يعجب من أفعال هؤلاء وإن يصرح بلفظ العجب لكن معناها يدل على تعجبه سبحانه وتعالى منه. وإن تعجب فعجب قوله. قوله عجب من الله سبحانه يتعجب منه من أقاله ويعجب نبيه صلى الله عليه وسلم من ذلك وهذا جميع من الآية لكن هذه الآية صحة وإن تعجب فعجب قوله فهو سبحانه يتعجب من ذلك أنهم يستبعدون أن الله يعيدهم مع أنهم يقرون أن الله هو الذي بدأه وخلقهم من عجل هذا من العجل كيف تعجزون الله عن الإعادة مع أنه هو الذي بدأكم وأعودكم وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا فراغا أئنا لفي خلق جديد هذا من العجل ويعلمون أن الله خلقهم وبدأهم من عجل وينكرون أن الله يعيزهم هذا تعجيز لله جل وعلا الآية دي فيها إزبات العجب لله عز وجل نعم